اللهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداه فَمَا ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين.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 therein they are يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها, وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغض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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتهم من بعد ذلك سَلَولا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُتُلُونَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن إنشاء الله لا مهتل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 وإذ قتلتم نحسا فدا رأتن فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويرىكم آياته لعلكم تعقلون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 فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكبرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهداه وهداه وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكان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 ولمّا جاءهم رسولٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم نبذ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأوا ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَتَتَّبِعُونَ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 بل من أسلم وجهه لله وهو محصن فَلَهُ أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامَ إِبْرَاهِيمُ مُصَلَّىٰ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قَهِرَ بَيْتَيْ لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَمِينِ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويُجَكِّيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرى أبو عم التي إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استخفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين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 أُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا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 يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبروا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُحُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَدُونَ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 ليس البراءة والوجوهكم قبل المشرق والمضرب ولكن البرء من آمن ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحرة بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيئا فاتباعه بالمعرف وأداء إليه بإحسان ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعتدى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم تتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتروا ما كتب الله لكم وكلوا وشردوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 لقيت للناس والحج وليس البر أن تأتي البيوت من غورها ولكن.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 فإذا أمنتم فمن تمتع العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِطَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَا طَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا خُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِإِثْمٍ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِأَسْلِمِهَا عَدَةٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِرَاةٍ مَرْضَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعُفٌ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 وَيُدَبِّرُ أَيَاتَهُ لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاءُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّكُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامٍ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخاف ألا يقمه حدود الله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 وَإِذَا أَطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ غِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتْتَخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُجُوهًا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 وإن أردتم أن تستوضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وقد فرضتم لهم نفريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة نكاح وَأَن تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الخضل بينكم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 من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى مِنْ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تمركا قالوا, قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 فَلَمَّا فَصَلَ الطَّالُوْرُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَارٍ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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئا كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقال في لها والله سميع عليم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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 يقتل حكمة ما يشاء، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتَ يَخِيرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلُوَّ الْبَابِ وما نفقت من نفقة أو ندرت من ندرة فإن الله يعلم وما لغوا مِنْ من أن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 أَمَّا جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانتهاها فَلَهُ مَا سَلَفَ خَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 ما يكتمها فإنّه آثم قلبه والله بما تعمون عليه.